ما المراد بإن, بإن أنشأناهن إن شاء؟ قال بعض أهل العلم المراد به الحور اللواتي في الجنة وقال آخرون إن المراد به نساء المؤمنين اللواتي في الدنيا يجعلهن الله جل وعلا في هيئة من الجمال بديعة يوم القيامة واحتج أصحاب القول الثاني بحجة من الآية وهي أن الله جل وعلا قال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن جعلناهن بمعنى صيرناهن أبكارا لأنهن في الأصل كن سيبات فجعلناهن أبكارا قالوا لو كان الحديث عن الحول العين فإنهن مخلوقات أصلا ابتداءا مخلوقات أبكار فجعلناهن أبكارا عرضا أي محببة إلى زوجها محببة إلى زوجها قال جرير أتصوى فؤادك غير الصحي عشية هم صاحبك بالرواحي تقول العادي لا تعالى كشيبنا هذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سبك القراحي فقوله عرابا مقتبس من هذه الآية تقريبا في أن المرأة تكون محببة إلى زوجها أتراب أي أنهم أبناء جيل واحد أبناء جيل واحد أو أبناء سن واحدة بعضهم يقول لما يقال فلان لدت فلان أي من جيل واحد أما إذا قل أتراب فإنهن في سن واحدة والعلم عند الله عربا أترابا لأصحاب اليمين فذكر الله جل وعلا هنا أصحاب اليمين وذكر شيئا من متاع تبارك أسماءه وجل فماه ثم ذكر الله عياذا بالله أصحاب الشمال فقالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ما الحنث العظيم الشرك والكفر بالله والزعم أنه لا بعث ولا نشور وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا إن إننا مبعثون أو آباؤنا الأولون فجاء الجواب القرآني قل إن الأولين والاخر لمجموعون من الذي يجمعهم ربهم إلى ميقات يوم معلوم هو يوم القيامة والله يقول وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه قل الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكنون من شجر من زقوم. وقد تكلمنا عن الزقوم في لقاعات سابقة وبينا أن شجرة الزقوم هي الشجرة المذكورة بذم في القرآن قال ربنا ومجعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ملعونة ليس المعنى أن الله قال لعن تلك الشجرة وإنما المعنى أن الله جل وعلا ذكرها بذم لم يذكرها بأمر حسن لأنها طعام الأذى فذكر الله جل وعلا هنا شيئا من مما يعذب به أهل النار ثم جاء